Bismillah, rahmani, rahimah. Hami, ta' si lulki tabi min Allahi la' si zilhakin. Ma' xalapuna s-semawati wal-arudawa ma' illa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 a tūni bi kitābin min qabli hādhā aw athārati min 'ilmin in kuntum ṣādiqīn wa man aḍalla mimman yad'ū min dūni Allāhi lan lā yastajību وَإِذاَا حُشرَ النَّ سُكَانُوللَهُم عَدَ أَوْ وَكَانوا بعبادَتِه كَافِرين وَإذاَا تُتْلَ عَلَْهِ آياتُنَ بَّنَاتِ قَالَ الذيينَ كَفرَوا قَا الذيينَ كَفرَرُوا للِحَقِّلََّ جَ أَهُمْ هذا سِحرُم مُبين أَمْ يقولُ نَفْتَرَ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 وَهَٰذَا كتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ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 تعلي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن, ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن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 تُم تستكبرِون في الأرض بغير الحّ بماك تُمْ تَستكبرِونَ في الأرض بغير الحّ وَ بماك تُمْ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 كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني ولكنني اراكم قوما تجهلون.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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فما 129. لا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 نبي قادر بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون